صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالحين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 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وَمَا ضَلَّمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وما زادوهم غير تثبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمات إن أخذه ألم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة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 فلا تكفي مريتٍ مما يعبدها أولئك ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل وإن لم وفوا نصيبهم غير منقص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم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 تولموا فتمسكت النار فتمسكت النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم هم وأقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أير المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين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 ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنبارك ثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا آمنون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبدوه وتوكلوا عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله الله